إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو, أو جاءوكم حصرة صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء